بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم ولقد جاءوا من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ فما طن نضو فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون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 وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من متكر فكيف كان عذابي ونرر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 تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَائِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ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 إِنَّا مُسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرُوا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِذْبٍ مُحْتَضَرُ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ إِنَّا أَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ مِنْ ذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْطٍ إِنَّا ورسلنا عليهم حاصبا إِلَّا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذور ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوكوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوكوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممن ذكِرَ وَلَقَدْ جَاءَ لَفِرْعَوْنَ آل نُزُلُ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقَتَّدٍ أَكُفَّ أُولَٰئِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ براءة فِي الْزُّبُرِ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون التبور بدي الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْنَادِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ لُوْقُوا مَسَّ سَقَرُ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرُ وَمَا أَمْنُنَا إِلَّا رَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرُ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متكذ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عم ده ملك